بوك تو سبتينستاشمت فينس واحد وسبعون واحد وسبعون كو نوريته إرادة شيء إرادة شيء كو يوس نوريته ماذا تريدون ماذا تريدون أرنور التجيس الفوتة هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم هل تريدون أن تلعب كرة قدم رنور تبلانكيتوجوس هل تريدون أن تظور الصقاء هل تريدون أن تظور أصدقاء؟ نوريتي يريد, يريد. نور لا أريد أن اتي متاخرا لا أريد ان اتي متاخرا لا اريد ان اذهب الى هناك لا أريد أن أذهب إلى هناك8 أريد أن أذهب إلى البيت أريد أن أذهب إلى البيت أريد أن أبقى في البيت أريد أن أبخ في البيت. أرنوري بوتي أريد أن أكون لوحدي أريد أن أكون لوحدي هل تريد البقاء هنا هل تريد البقاء هنا أرنوري هل تريد أن تأكل هنا Heltu rid ant takulę, Huną. Ar nori miegoti čia? Heltu rid ant tanama, Huną. Heltu rid ant Ar jūs norite rytoj išvažiuoti? Heltu rid ant tuhadirą radan. Heltu rid ant tuhadirą radan. Ar jūs norite pasilikti iki rytojaus?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 ا تريدون الذهاب إلى الديسكو <صفيق> ار نوريتيكا ا الذهاب الى السينما ا الذهاب إلى السينما ار نوريتيكا فيني <صفيق> ا تريدون الذهاب الى المقهى الذهاب إلى المقهى